بسم الله الرحمن الرحيم 122. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا 124. إذ نادى ربه خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 115. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا 111. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 112. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 111. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا 112. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 113. وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 111. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا 112. فاتخذت من دونهم حجابا 113. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني 111. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 113. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 111. قال قَالَ قال ربك هو علي هيه 112. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 113. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 114. فأجاءها المخاض إلى جذع نخلتي قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 112. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 113. فكلي واشربي وقري عينا 111. فإما مِنَ إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 112. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 113. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 112. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 113. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 114. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّ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 العلم ما لم يأتيك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن 119. خاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 111. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 113. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 121. واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 122. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 111. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا 112. ورفعناه مكانا أليا 113. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ومن من وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعْنُوَحٍ وَمِنْ دُرْرِيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَتَبِينَا إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرْوُ سُجَّدَ وَبُكِيَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 112. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا 111. جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 112. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 113. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. 126. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 127. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا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 111. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 112. وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورئيا 117. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 118. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا وَيَنْصُرُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ 111. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 112. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 113. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 114. واتخذوا من دون الله آلهة لهم عزة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 111. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 112. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 113. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 114. اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 113. دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن النداء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم النداء وكم أهلكنا قبلهم من 119. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا